وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال نسوة التي قطعنا أيديهن إِنَّ رَبِّي بِكَائِدِهِنَّ عَلِيمٌ